فَسَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَوْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَنَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يَجُوبُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا رُجَهَنَّا مَا أَسَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَبحكُ قَللَ وََبكُ كَفِي رَي جَزَ أَم بِمَا كَوا يَكْسِبُون فَإِجَكَ اللهَّهُ إلَى قائِفَةِ مِنْهُم فَستَأذَلُ كَلقُروجِ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 مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفاروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وَتُذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُنَطِّلُ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَّعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَانِفَ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ الله أكبر